سورة الشورى بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين مقبلك الله العزيز الحكيم فسورة بمشور سيسم الربين ذحنين يتشر ذي الحنان حميم عين سين قاف أكا جنيدة وحية إذا تلوذ كزورا ربنا تواغرى غلا يسنى يضبر الأمور له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم ذي لسم الرحرين لان ذي جنوان غذي القاع أشحر علي القدريس أشحر يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم أقرب شري الجنيه الوان النجسن للهدرانسن الملائك تسبحن الشبيرن بفنسن أصطرفن العفو يوذيلن للقاعة رب يعفوهم وطعاس يرنان يتشورد الحنان والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل إذا كنت ندي يقمن إما عونا مشيد نتسان هذا رب ندي عسان وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتلذر ام القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنه وفريق في السعير اكدين يدي الوحي القران سلوت عربك اكنس النظر مكه ما له مورنيش أسن الضرب سوسون جموع شك نشايا الشيك يوث الترباث الجنث يوث الترباث لكفرنو نتمس ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي وذا نصير أمر كان يظهر أثني يقم فيون الدين لكن يفادي السفشم ذي الرحماسي قذي فغان مدوذا كني كفرا ورسع حد ذي الولي ونوين أثني نصرا أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وقم من الولى انبينت كثيره وقال لي ان سدي يحون ال200 نستك كل شيء ماجماش فيه من شيء فحكمه الى الله ذلك الله ربي عليه توكلت والاه انيب شرفي في مخلفم والربي مره يفرى لكينه ده فلسكان إتشريا هورسكان رغر فاتر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن لنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يخرقي جنوان ذرقعا يفكي واندم خنوي تذا كنرى الزوجم أكن نذر بهايام تيهوين أدخار ذنفع أكن تخثيم جروا أتزادن مرد تزعلم أولي اللي ونفي يسبان أن الشيس الذي توريد له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم في سورة مرق فشيس إجن وان يكوذ القاعان يتوسيع وان يفغان الرزاق يحكم غفايا نستيعلمش كل شيء لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أنقيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر عن المشركين ما تدعوهم